فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ لَكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُتَآئِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَطَاءَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ ذَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْهُ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلمتهم مبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ضَلَالًا وَعُلُوًّا فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يودعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا متاكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبث مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل طالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الطالحين ودفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعد عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوديت من كل شيء ولها عرش عظيم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 فَلَمَّا جَاءَتُ لَيْمَةٌ قَالَ أَتُمِذْنَنِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْأَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلْتَهُ وَهُمْ صَارِرُونَ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 فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون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 قد ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ فَلَهُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمْنَجَّ الْأَرْضَ قَرَارَوْ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَوْ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَةَ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ فَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايَةِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَادَى الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِلَ